وَقُولُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قُلْ أَن تَقْنُ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تُمُتْسْتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا مَا ذَرَأْتُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ وَلَكِنَّ ظَنًّاكُمْ ظَنُّ اللهَ لا يعلم كثيرا مما وذلكم ظنكم الذي ظناتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين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 ذَلِكَ جَزَ وَعْدَ إَِّهِ النر لَم فيِيهَا دَرُ الْخُلْدِ جَزَ أَم بِمَا كانَوا بآياتنَ يَجَحَدُون وَق الذيينَ كَفَرُوا رَبَّّنَا أَرنََّذْنِ أَوْضَُّانَا مِنَ الْ الجِِّ وَالْإِاسِ نَجعلهُماَا تَ تحتَْ أَقدامِنَا نَجعلهُماَا تَ تحتَ أأَقدَ